به خطبة الجمعة نزل فصلى ا ل ج م ع ة واحببت ان احضر لكم نص خطبته ليكون فيها م و ع ظ ة بين جمعنا واول ج م ع ة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه في ارض ا ل م د ي ن ة المنوره ة عدل عن الوادي فنزل وأمر بالأذان ثم وقف متكئا على عصاه الوادي فنزل بالاذان وامر وقف ثم متكئا وجيزه بليغه ما أ ح و ج ن ا أ ن نعود إ ل ى هذا المنهج لو كان بنا ا ل ك ف ا ء ة لذلك فليس خطباؤكم بالغ ما بلغوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغته وجوامع كلمه وليس فهم الناس ا ل آ ن بالغ ما بلغوا كفهم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ا ل ل غ ة و أ ص ح ا ب ا ل إ ي م ا ن ا ل أ و ل فكانت ا ل ك ل م ة منه إ ل ي ه م تغني عن صفحات منا ل آ ن إ ل ي ك م فاسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى حمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا أ م ا بعد أ ي ه ا الناس فقدموا ل أ ن ف س ك م تعلمن والله ل ي س ع ق ن أحدكم ثم ليدعن احدكم راع ومفارقة الموت الدنيا والله موعظة تعلمن ليسعقن في أ ثم ليدعن غنمه ليس لها راع لماذا الغنم لأنها طبيعة معيشتهم طبيعة هم أ ه ل إ ب ل وغنم وهم الرجل منهم أ ن يرعى غنمه فعندما يقول يصعق ويدع غنمه لا راع لها بمعنى لا أ ح د يرعى أ ه ل ه ولا ماله من بعده عندما يموت من يدبر هذه ا ل أ م و ر الله إ ذ ا فاعتمد في دنياك أ ي ض ا على الله في تدبيرها وليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه أي يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ليقولن له ربك وليس له ترجمان أ ي ليس هنالك وسيط بينك وبين الله يترجم لك ليس له حاجب ليس له سكرتير ليس له مساعد يخاطبك الله م ب ا ش ر ة ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه د و ن ه أ ل م ي أ ت ك رسولي فبلغك أ ي الله يقول لكل عبد يوم ا ل ق ي ا م ة هكذا دونما حاجب أ و ترجمان أ ل م ي أ ت ك رسولي فبلغك و آ ت ي ت ك مالا و أ ف ض ل ت عليك فما قدمت لنفسك الله ي س أ ل عبده هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظرن أ ي بالتوكيد لا بالتوكيد فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا أ ي ينظر ا ل إ ن س ا ن يمينه وشماله فلا يرى شيئا قد قدمه ثم لينظرن ا قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أ ن يقي وجهه من النار ولو بشق ت م ر ة فليفعل اتقوا النار ولو بشق ت م ر ة ومن لم يجد انظروا كم بسط على الناس معنى ا ل ص د ق ة وابتغاء وجه الله بكل ما تملك أ و ب أ ي شيء تملكه بشق ت م ر ة أ ي نصف ت م ر ة فمن لم يجد وهل يعقل أ ن لا يجد أ ح د نصف ت م ر ة ولكنه ضربها مثلا للفقير فقرا مقطعا لا يجد شيئا فمن لم يجد نصف ت م ر ة لا يعدم شيئا أ ن يقدمه إ ل ى الله بين يديه قال فمن لم فمن يجد يقي ومن ج ه ه ا لم ن ا ر ولو بشق ت ر ة ف ل يجد ف ع ل لم ومن ي ف ب ك ل م ة ط ي ب ة تقدم بين يديك عند الله ك ل م ة ط ي ب ة ف ب طيبة ك ل م ة ف إ ن بها تجزى ا ل ح س ن ة عشره ة أ م ث ا ل امثالها الحسنة بعشر أ إ ل ى سبعمائه ضعف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه خ ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ت وقتا و أ ن ا أ ب ي ن بعض أ ل ف ا ظ ه ا اسمعها نصا سريعا أ ر ب ع ة أ س ط ر فقط أ ي ه ا الناس قدموا ل أ ن ف س ك م تعلمن والله ل ي س ع ق ن أ ح د ك م ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه أ ل م ي أ ت ك رسولي فبلغك واتيتك مالا و أ ف ض ل ت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن ا يمينا وشمالا فمن ل ا شيئا ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى ث لا ي ظ ر ن ق د استطاع م جهنم فمن ه فلا ا يرى غير ان يق ي وجهه من النار ولو بشق ت م ر ة فليفعل ومن لم يجد ف ب ك ل م ة ط ي ب ة فان بها ت ج ز ا ل ح س ن ة ع ش ر ة امثالها الى س ب ع م ا ئ ة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله. اول خطبة يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين والمهاجرين وكان الله يخططها الله الله استقبل الانصار عليكم صلى عليه حين ينبغي خطبة هذه أ ن نسميها خطاب العرش ل أ ن ه ا فيها س ي ا س ة ا ل د و ل ة هذا نبي قد بايعناه وهو ا ل آ ن لنا امر وناهي المطاع فما هي سياسته ينبغي أ ن يبين سياسته كانت ب أ ر ب ع ة أ س ط ر ليس فيها إ ل ا ذكر الله و ا ل آ خ ر ة ل أ ن ه جاء يدعوهم إ ل ى الله لا إ ل ى سواه وقد بسط عليهم ا ل أ م و ر يمكن ان تتقي النار بشق تمره فان لم تجد ف ب ك ل م ة ط ي ب ة وبين لهم فضل عظيم فضل الله بان ا ل ح س ن ة بعشر امثالها الى س ب ع م ا ئ ة ضعف هذه خطبته وسلم عليهم وامر واصل وسلم وقبل واصل سيره السير عليهم الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم الى المدينة باقامة بهم ثم معه ركعتين ان اسمعوا لعل البعض يقول هذه خ ط ب ة ا ض ط ر ا ر ي ة كانت في الطريق وكلمات مسافر فلعله اختصرها حتى لا يثقل عليهم اليك خ ط ب ة اخرى من خطبه في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يعني اول خ ط بعد ة المدينة المنورة في ب السفر اي ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة اما خطبته ا ل ث ا ن ي ة فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله احمده واستعينه ونعوذ ب ان ل ل ه م شرور أ ن ن ف س احسن وسيئات ومن وأشهد و يهده يضلل هادي أعمالنا من الله فلا فلا لا إلا أن من مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله د ه له لا شريك له إن أ ح الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد أ ف ل ح من زينه الله في قلبه و أ د خ ل ه في ا ل إ س ل ا م بعد الكفر واختاره على ما سواه من أ ح ا د ي ث الناس إ ن ه أ ح س ن الحديث و أ ب ل غ ه أ ح ب م ا أحب ا ل ل ه أ ح ب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا نفس ولا نفس عنه ولا تحب ولا, تملوا كلام الله وذكره. ولا تحبوا ل تملوا تحبوا كلام الله ولا وذكره نفسا عنه قلوبك قلوبكم خ ط أ في ا ل ط ب ا ع ة ف إ ن ه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي قد سماه الله خيرته من ا ل أ ع م ا ل ومصطفاه من العباد الصالح الحديث أ ي عن كتاب الله ومن كل ما أ و ت ي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا ت س ر ك و ا به شيئا واتقوه حق تقاته وتحابوا ا ق و ل بأفواهكم بروح الله بينكم إ ن الله يغضب أ ن ينكث عبده والسلام عليكم و ر ح م ة الله هذه خطبته في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة المقصود من ذلك و ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي ها نحن في جزء من خطبتنا ذكرنا خطبتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها نص لو أ ر د ن ا أ ن نتتبع ما فيها ل ن أ خ ذ منها الدروس تحتاج إ ل ى خطب فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم ف إ ن الحديث الواحد من حديثه يصلح أ ن يكون موضوع خ ط ب ة أ و درس أ و م ح ا ض ر ة أ و موضوع بحث فيما يسمونها ا ل آ ن من ا ل أ ب ح ا ث في الكليات والجامعات وكان الناس يفهمون عليه وهو يخاطب الصادقين لا مجال لوعظ و إ ر ش ا د ليتوب ناسا عصاه فالمؤمنين ليسوا بالعصاه والكفار قال لهم من قبل لكم دينكم ولي ا دين مضى وسلم الجمعة من المدينة المحلات صلى صلاة الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة هذه أي في طريقه من إلى المدينة فتلقته أهل تلك وقلنا كانت اثنى عشر محلة قباءة كانت هذه طريقه بعد عشر أي في إثنى تلقوه صلى الله عليه وسلم أ ي كلما وصل بساتين ودور بعضهم وقفوا في وجهه قائلين انزل عندنا يا رسول الله انزل إلى العز والمنعة والسلاح فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يثني عليهم خيرا دعوها فإنها مأمورة أي الناقة وقد أرخى لها خطامها دعوها أن يثني فإنها إلى فيقول صلى عليه وسلم عليهم أرخى بعد مأمورة وقد مأمورة أي فلن تبرك الا حيث يريد الله فترك الناقه ولكن الناس لم يتركوه فكلما جاوز محله واتى محله اخرى الا صنع اهلها مثل ما صنع الناس من قبلهم وهو يقول لهم نفس القول ويرد عليهم بنفس الرد حتى اذا وصل موقع مسجده النبوي الان ولم يكن مسجدا بل كان مربد تمر ليتيمين والمربد هو ا ل أ ر ض التي يربد بها التمر ليجفف بعد أ ن يقطف رطبا عن النخل يوضع ليجف فكان مربد تمر بجواره أ ي بقرب منه م ق ب ر ة ق د ي م ة لبعض عشائر أ و عائلات ا ل م د ي ن ة وعلى قرب منه بعض دور ا ل أ ن ص ا ر فعندما وصلت ا ل ن ا ق ة إ ل ى هناك ت ر ك ه ا النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها الناس الطريق والرسول يجلس على ظهرها صلى الله عليه وسلم أ ر خ ى لها خطامها ف أ خ ذ ت تنظر ب ر أ س ه ا هاهنا وهاهنا وترفع عنقها هكذا وهكذا ثم أ ت ت إ ل ى موضع منبره الموجود ا ل آ ن جنب محرابه فبركت فيه وعندما بركت فاراد بعض الناس ان يحركها والرسول يشير اليهم ان يتركوها فقامت فطافت في موقع حول المسجد ا ل آ ن ثم نظرت ها هنا وها هنا ثم رجعت الى نفس الموقع الذي بركت فيه فبركت فيه م ر ة اخرى ولكنها الان صنعت شيئا جديدا تلحلحت اي في مكانها هزت جسمها ثم أ ر ز م ت أ ي أ خ ر ج ت صوتا ثم أ ل ق ت بجيرانها إ ل ى ا ل أ ر ض و ا ل إ ل ق ا ء بالجيران هو مد العنق عند ا ل إ ذ ن حتى تستريح أ ي تطمئن و ك أ ن ه ا تقول لمن يمتطيها هنا المنزل تلحلحت في أ ر ض ه ا و أ ر ز م ت أ ي صوتت ثم أ ل ق ت بجيرانها مدت عنقها و ك أ ن ه ا نامت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا المنزل إ ن شاء الله هنا المنزل مربد التمر أ ي منزل فنظر إ ل ى دور ا ل أ ن ص ا ر وقال أ ي دور أ ه ل ن ا أ ق ر ب فبرز أ ب و أ ي و ب وقال أ ن ا يا رسول الله فهذه داري وهذا الباب بابي أ ي الذي يقابل مبرك ا ل ن ا ق ة بالتمام فقال احمل ركابنا إ ل ي ه فلما حملت الركاب إ ل ي ه جاء سعد بن ع ب ا د ة وقال تنزل عندي يا رسول الله ضيفا قال الرجل مع رحله فذهب مثلا فنزل النبي في دار أ ب ي أ ي و ب وسلم عليه ا ل ص ح ا ب ة ذلك اليوم واستضافوه والناس ينتظرون أ ن يكون غدا ليجمعهم النبي ثم يتشاور معهم ثم ليضع سياسته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجاهم في فجر اليوم الثاني بعد ان صلى بهم الفجر باب دار ابي ايوب ان قال وقد موضع الناقة علم مبرك هنا نبني المسجد ان شاء الله اذا اول عمل لهذا المهاجر المسافر كان بناء المسجد توقع الناس ان يقول تركت بناتي ث ل ا ث ة في م ك ة ومعهن زوجتي وبنات ابي بكر وتركنا الناس لا ندري ماذا صنعوا بعدنا او يتفقد احوال المهاجرين الاولين او ان ي س أ ل عن السياسات او ان يجمع اليه وجوه الناس ليضع خ ط ة عمل م ض ا د ة لقريش كان اول عمل واول ك ل م ة انبثقت من ش ف ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني هنا نبني المسجد ان شاء الله لماذا المسجد يحتاج الى دروس شرع الناس في بناء المسجد بعد ان س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا المربد مربد التمر فقالوا لغلامين يتيمين هما في حجر فلان قيل اسعد بن ز ر ا ر ة وقيل غيره يعني يكفلهما فدعا ل ن ب ي باليتيمين وكانا مميزين ولكن ليسا رجلين كبيرين مدركين ففاوضهما ومن هما في حجره عن ثمن هذه ا ل أ ر ض وكانا مسلمين فقالا يا رسول الله لا نبغي ثمنه إ ن م ا هو بيت لله فنحن نهبه لله ثم لك تبني به مسجدك قال لا إ ل ا بالثمن فهل علم الناس معنى هذا الدرس وكيف أ ن ه لا يجوز في دين ا ل إ س ل ا م نظام الاستملاك لا إ ل ا بالثمن وطلب من مقدرين من أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن يقدروا كم ثمن هذه ا ل ب ق ع ة التي يجب أ ن يقام عليها المسجد لتدفع ثمنا للغلامين و ش ر ع في بناء المسجد و ق ص ة بناء المسجد درس جميل ورائع ويحتاج إ ل ى وقت اطول ولكني أقفز هذه اقفز ل ة لنعود إ ل ى بناء المسجد بعد بناء المسجد ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد انتظر الناس ماهي التعليمات ما هو النظام هو من سيعين نائبا له من سيكون رئيس الوزراء من سيكون مستشاره كيف س ي ا س ة النبي و إ ذ ا به في اليوم الثاني بعد بناء المسجد أ ي بعد أ ن أ م ر ببناء المسجد لذلك لا أ ن ت ظ ر حتى يتم بناء المسجد فلقد استغرق بناء المسجد نيف عن شهر ل أ ن ه م نبشوا ا ل م ق ب ر ة ا ل ق د ي م ة و أ ز ا ل و ا ما بها من بقايا عظام ورمم وسويت ا ل أ ر ض وصنع الطوب من الطين ولنا فيه شرح طويل أ م ا وهم يبنون في اليوم الثاني كان قبل ب د ا ي ة العمل أ ن وقف وقال ل ل أ ن ص ا ر والمهاجرين ت آ خ و ا في دين الله أ خ و ي ن أ خ و ي ن فلينظر كل أ ن ص ا ر ي فليتخذ له أ خ ا مهاجري ينزله في داره ويطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ويشاركه في امواله ويرث واحد منهما اخاه كان المهاجرون يرثون الانصار في ب د ا ي ة الامر حتى نسخ هذا بنص ا ل ق ر آ ن الكريم و س ن أ ت ي عليه بالتفصيل ا ذ ا القاعدتان اللتان وضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هجرته بناء مسجد و ا خ و ة في دين الله مسجد و أ خ و ة بهما قامت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فكنتم ثمارها أ خ و ة ومسجد ولا يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا أ خ و ة ومسجد أ و قل مسجد و أ خ و ة و إ ل ى تتمه هذه المعاني إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة أ د ع و ه و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة صلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ن ي م د ت ه وعندما ذكرت سياق وصوله س أ ل ن ي أ ح د ك م بعد ا ل ص ل ا ة هنا قرب المحراب قال لماذا يا أ س ت ا ذ لم تذكر لنا ما ذكر في ا ل س ي ر ة وسمعناه ع ا د ة من الخطباء أ ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة استقبلوه بنشيد طلع البدر علينا هل هذه ا ل ر و ا ي ة غير ص ح ي ح ة لا إ ن ه ا صحيحه وكوني لم أ ذ ك ر هذه الجزئيات لا يعني عدم صحتها فان ف ر ح ة اهل ا ل م د ي ن ة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينتها وموكبها يوم استقباله يعجز كل خطيب عن ان يصوره او يصفه حتى ما شاهدتم في فيلم ا ل ر س ا ل ة من تمثيل لا يعطي ا ل ص و ر ة ا ل ح ق ة عن ذلك اجل خرج اهل ا ل م د ي ن ة واستقبلوه بالنشيد وقالوا هذه الكلمات و إ ن كان بعض طلاب العلم ينكرها كابن قيم ا ل ج و ز ي ة ويقول عند التحقيق ب أ ن ث ن ي ة الوداع هي من ج ه ة الشام لمغادر ا ل م د ي ن ة إ ل ى الشام لا للقادم إ ل ي ه ا من م ك ة فقد أ خ ط أ في تحقيقه ف إ ن ل ل م د ي ن ة ثنيات ولذلك جاءت في الشعر لا ث ن ي ة بل ثنيات ط ل ع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت ا ل م د ي ن ة مرحبا يا خير داع ونحن نقول جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع ان ا ل م د ي ن ة م ح ا ط ة بثنيات و ا ل ث ن ي ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي المكان الذي يصل إ ل ي ه مودع المسافر فيكون على مرتفع حتى إ ذ ا وصل إ ل ي ه أ ط ر ا ف البنيان ودع مسافره ورجع فالمسافر حين ينحدر يصبح المودع لا يراه والمسافر لا يرى أ ه ل ه فهذه اسمها ث ن ي ة ان ث ن ى عن م ش ا ه د ة أ ب ص ا ر ه والوداع لم يكن ه م يقول ث ن ي ة الوداع التي يودعون منها مسافريهم وكان لهم رحلتان ر ح ل ة الى الشام و ر ح ل ة الى اليمن وليس اهل م ك ة فقط هم الذين كانوا يتجرون بل ويثرب اهل ت ج ا ر ة فمن ك كان يسافر الى اي ج ه ة يخرج الناس معه ل و د ع و ه الى هذه المرتفعات ا فالمدينة محاطة بجبال ت ح و ر و أ ب ر ز ه ا حرتين ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح ر ة ا ل غ ر ب ي ة ف ه ن ا ك ثنيات وقالوا هذا الشعر ولكن ليس له كبير ذكر في ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أ م و ر ا ل س ي ر ة ف إ ن أ ث ب ت ن ا ه لا ينبني عليه عمل و إ ن نفيناه لا ينقص من عبادتنا شيء استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ع ظ م استقبال استقبله بشر لسيد مطاع وعندما نزل في دار أ ب ي أ ي و ب أ ق ب ل ت ولائد وولائد جمع وليد أ ي البنات الصغار أ ق ب ل ت ولائد معهن دف أ و دفوف يضربن عليه ويقلن و نحن جوار أ ي جمع ج ا ر ي ة البنت وليس ا ل ج ا ر ي ة ا ل خ ا د م ة فقط فكل أ ن ث ى ج ا ر ي ة وكل رجل عبد لله سبحانه وتعالى يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ح ب ب ن ن ي قلن نعم ل أ ن ك رسول الله الإسلام حديث ففازوا نعم لأنك النبي بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي ذكره حتى نربي أ ب ن ا ء ن ا على م ح ب ة الله ورسوله منذ الصغر ف إ ذ ا س أ ل ت ولدك من تحب ومن حبيبك قبل أ ن يقول لك أ ب ي و أ م ي ولعبتي ومدرستي وطنطتي ومعلمتي ليقول لك الله أ ح ب الله و أ ح ب رسول الله هكذا ينبغي أ ن نعلمهم استقبل هذا الاستقبال كما قلنا ونزل ضيفا على دار ابي ايوب وانتهى بنا القول انه شرع في بناء المسجد وقبل ان نشرع في بناء المسجد اذكر ن ب ذ ة عن ضيافته في دار ابي ايوب لتعلموا ايضا حب الكبار قبل الصغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو ايوب كان الدار تؤلف من طبقتين ابو الدار كان من تؤلف ل ي س الطوابق ا ل م ع ر و ف ة عندنا ا ل آ ن إ ن م ا هي بيت وفوقها غ ر ف ة تسمى ع ل ي ة عند الفلاحين قديما قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل من البيت أ ي في الدور ا ل أ و ل و أ ب ى ان يصعد إ ل ى ا ل أ ع ل ى فقلنا ي ان رسول الله إ نفوسنا لا تطيب أ ن نكون نتحرك فوقك أنت في ا ل س ف ف ل ونحن يا ل ل ع و ف ابا علو ي في ت ونحن سفله ق ل ي ايوب أبا أ إ ن وجودنا في سفل البيت أ ر ح م بنا وبمن يغشانا من الناس أدبا حتى لا يقتحم الناس الدار إ ل ى الدرج فيصعد والنبي سيستقبل الناس ليلا ونهارا فلنكن في السفل وكونوا أ ن ت م في العلو قال أ ب و أ ي و ب فنزلنا على رغبته فكلنا في علو الدار وكان صلى الله عليه وسلم في سفلها يغشاه الناس آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار قال فصادف ذات ل ي ل ة أ ن انكسر حب لنا والحب ا ل آ ن نعرفه ع ل ى ق بين اثنين ولكن الحب في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هو ما يسمى الزير أ و الجره ب ل غ ة الفلاحين الذي ي م ل أ الماء في ا ل ع ر ب ي ة اسمه حب ي م ل أ فيه الماء قال فانكسر حب لنا و إ ن شئت تحقيقها فارجع إ ل ى القاموس المحيط و أ ص ل ا ل ك ل م ة فارسي معرب وكان أ ص ل ه ا عند ا ل ف ا ر س ي ة خنب خاء ونون وباء خنب وعندما عربت قلب الخاء إ ل ى حاء ل أ ن ا ل أ ع ا ج م لا تستطيع النطق بالحاء والعرب تتقنها فاليهود ا ل آ ن يقولون لك خبيبي مش حبيبي فعربت ف أ ص ب ح ت الخاء حاء وحذفت النون ف أ ص ب ح حب ب حب أيوب بادرنا انكسر لنا مملوءا ماء قال أنا فورا أنا وأم أيوب أي بادرنا فورا فطفقت أنا وأم و فطفقت فطفقت أي أ ي نلتقط الماء ب ق ط ي ف ة لنا و ا ل ق ط ي ف ة ق ط ع ة قماش لها هدب المعروف بلغتنا اليوم ق م ا ش المخمل ب ق ط ي ف ة لنا ليس لنا لحاف غيرها يعني كانوا يتغطون بها عند النوم نلتقط الماء خ ش ي ة أ ن يقطر منه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه فبتنا ليلتنا لا نيام ولا غطاء جففوا الماء تم جالسين طول الليل ا ل ق م ا ش م ل ي ا ن ب تعصر مي خايفين يعصروها بدهم م ش ي نزلوا يزعجوا النبي لملموا المياه وظلوا ماسكين ا ل ق ط ي ف ة وحاطينها بوعاء وقاعدين طول الليل تطلع النهار ل أ ن رسول الله نائم في الدور ا ل أ س ف ل قال فلما كان الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت ليلتكما دون أن يشتكوا لن يشتكوا هم لن يشتكوا لو ولكنه اطلع قال كيف كانت ليلتكما قلنا بخير يا رسول الله كان من أ م ر ن ا وكان قال إ ذ ن فانزلوا الى السفل و أ ص ع د أ ن ا إ ل ى العلو عندما ر أ ى أ ن وجوده في سفل البيت يسبب حرجا للساكرين فوقه من حركتهم أ و حياتهم رضي أ ن يصعد الدرج وياكون في العلو و أ ن يكون هم في سفن البيت حتى يطلق لهما حريتهما يقول أ ب و أ ي و ب فما كانت تخلو ل ي ل ة من أ ر ب ع أ و خمس جفان يرسل بها ا ل أ ن ص ا ر عشاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن ي أ ت ي ه ليلا ويحدثنا أبو أيوب قال كنا إذا أرسلنا قال إذا عشاءه له ل أ ن ه أ ق ا م في دار أ ب ي أ ي و ب س ب ع ة أ ش ه ر حتى تم بناء البيت المسجد والمسكن إ ذ ا أ ر س ل ن ا له عشاءه ورد علينا فضلته تيممت أ ن ا و أ م أ ي و ب أ ي قصدنا وبحثنا تيممت أ ن ا و أ م أ ي و ب موضع يده و أ ص ا ب ع ه في ا ل ق ص ع ة ن أ ك ل من أ ث ر ه ا التماس ا ل ب ر ك ة ف أ ر س ل ن ا له عشاءه ذات ل ي ل ة فرد علينا الوعاء ولا أ ث ر ل أ ص ا ب ع ه فيه قال ففزعت إ ل ي ه قلت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله لقد أ ر س ل ن ا لك عشاءك فرددته علينا وكنا إ ذ ا رددته كل ل ي ل ة نلتمس موضع أ ص ا ب ع ك ويدك نلتمس ا ل ب ر ك ة فلم نجد ليدك أ ث ر ا فيه فهلا ل تعشيت قال إ ن ي وجدت ريح تلك ا ل ش ج ر ة فيه يعني البصل والثوم فقلنا أ ه ي م ح ر م ة يا رسول الله قال لا إ ن م ا أ ن ا رجل أ ن اناج ج أي أ و أ ك ل من السماء أ م ا أ ن ت م فكلوا فلم نعد نضعها له بعد ذلك في طعامه ولو أ ر د ن ا تتبع دقائق إ ق ا م ت ه في دار أ ب ي أ ي و ب لطال بنا المقام ولكننا نعرج على أ و ل عمل قام به صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة وهو بناء المسجد ولقد س أ ل ن ي أ ح د ك م و أ ن ا داخل عند الباب قال ذكرت لنا في جمعتك ا ل م ا ض ي ة عندما أ خ ذ و ا ا ل أ ر ض لبناء المسجد أ ن ه م نبشوا بها بعض القبور و أ ز ا ل و ه ا وسويت فهل هذا ثبت وهل يجوز نعم نؤكد على ذلك المربد الذي اشتراه من ا ل أ ي ت ا م مكان يجفف فيه التمر وكان في طرفه حيث مشت ناقته القصواء جعله حدود المسجد قامت ومشت والتفتت ثم رجعت إ ل ى مبركها جعله النبي صلى الله عليه وسلم حدود مسجده كان فيه بعض قبور ق د ي م ة ل أ ه ل يثرب أ ي قبور مشركين ف أ م ر النبي بنبشها فنبشت وحمل ما بها من ر ف ا ت ووريت في التراب بعيدا وسويت الارض وجعلت ارض مسجد فهذا جائز عمل صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في بناء المسجد شارك في حفر الاساس وصنع معهم اللبن من التراب لان مسجده بني من لبن التراب والذي كنا نبني منه البيوت قبل ف ت ر ة ق ر ي ب ة يوضع التراب معه التبن ثم يصنع منه اللبن ثم نبنيه ثم نسقفه بالخشب ونطين فوقه بالطين هكذا كانت دار ابي ودور ابائكم ومنها ب ق ي ة حتى الان قبل ان نعرف ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ص ر ي ة بني مسجده باللبن اي بلبن التراب فكان يحفر بالاساس ويصنع معهم اللبن ويحمل اللبن على كتفه وينقل ا ل ح ج ا ر ة لصنع ا ل أ س ا س ف إ ذ ا ما جاء أ ح د أ ص ح ا ب ه وراه يحمل حجرا كبيرا يقول عنك يا رسول الله يقول ابحث عن غيره ودعه على عاتقي ف إ ن م ا أ ن ا رجل منكم هكذا شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد بدأه بنفسه شارك النبي بناء المسجد صلى وسلم في ولم ينتظر حتى تم بناء المسجد فجاء ليقص الشريط ويفتتح المسجد بل شارك بحفر الاساس وعمل الطوب وحمله والبناء مع اصحابه وكلما ارادوا ان يريحوهم ن ع م ل يقول انما انا واحد منكم وارتجز مع ا ل ص ح ا ب ة ما يقويهم على هذا العمل نعرض لهذا بالتفصيل فيما بعد الاهم منه بناء المسجد قلنا لماذا ب د أ ببناء المسجد وكان ا ل ص ح ا ب ة ينتظرون م ه الانصار ج ر وانصار و ن الذين بايعوا ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة وعموا اخبارها عن قريش وكان في شروط ا ل ب ي ع ة ان يقطعوا حبال الرجال اي كل من عاهدوا وان يقاتلوا الاحمر والاسود والابيض ن ص ر ة لرسول الله والمهاجرون تركوا نساءهم و أ و ل ا د ه م و أ م و ا ل ه م ب غ ي ة أ ن يكون لهم أ ر ض يقيم عليها دولتهم و ا ل آ ن قد جاء الامر النائي النبي الحاكم فما هي س ي ا س ة عملي نبني مسجد أ ل ا تشكل لنا ا ل ح ك و م ة أ و ل ا من وزيرك من الناطق ا ل إ ع ل ا م الرسم ي باسمك من مستشاريك من ولي عهدك لم ا لا ت ب د أ ن ا بخطاب العرش لم ا لا تعلن خ ط ة سياستك اول عمل بناء المسجد ولم يصنع شيئا قبل بناء المسجد على الاطلاق ولهذا معنى ينبغي ان تعيه ا ل ا م ة اليوم سبق وان تناولناه في عرض ا ل س ي ر ة في ام اذينا قبل هذا المسجد ولكن نحن قد أ ع د ن ا ا ل س ي ر ة كلها فينبغي أ ن نعيد هذه ا ل م س أ ل ة بالذات فهي جزء من ا ل س ي ر ة لماذا ب د أ ببناء المسجد ليس المسجد ل ل ص ل ا ة فقط هذا عرفه في مجتمعنا ا ل آ ن ويفتح في أ و ق ا ت الصلوات ويغلق بعد تمام ا ل ص ل ا ة بدقائق ليست هكذا المساجد كانت ولا لهذا أ س س المسجد تتبعوا معي م س أ ل ة المسجد في الدين أ و ل ا كان المسجد هو المقر الذي يلتقي به الجميع بقائدهم ونبيهم و إ م ا م ه م النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ديوان ولا ر ئ ا س ة وزراء مكانه الذي ينبغي أ ن يتواجد فيه وكل مسلم يمكن أ ن يلتقي به في المسجد وفي المسجد علمهم دينهم وفي المسجد آ خ ى بينهم وفي المسجد جمعهم خمس مرات على ط ا ع ة الله لعل قائل يقول أ ل ا يمكن أ ن يتم هذا في غير المسجد انظروا إ ل ى صفات المسجد وشروطه ف إ ن من شروطه الفقهيه الا يدخله م ر ئ إ ل ا طاهر لا يجوز أ ن تدخل المسجد جنبا إ ن كنت على غير وضوء ف ا ل أ د ب الا تدخل حتى ت ت و ض أ لتصلي ركعتين س ن ة ت ح ي ة المسجد أ م ا جائز أ ن تدخل بلا وضوء ل أ ج ل أ ن ت ت و ض أ أ م ا جنب و فلا وهذا حكمه في الفقه على كل المذاهب إ ذ ا لا ي أ ت ي للمسجد إ ل ا طائر والمؤمن الذي فهم معنى ا ل ط ه ا ر ة لماذا فرض الله علينا ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة وصل بها و م ف ه و م ه ا إ ل ى ا ل ط ه ا ر ة ا ل ب ا ط ن ي ة إ ذ ا كان الله لا يقبل أ ن يكون في مسجده إ ل ا طاهر البدن والثوب والمكان ليصلي فمن باب أ و ل ى أ ن يكون طاهر النفس والقلب و ا ل س ر ي ر ة إ ذ ا فشرعت ط ه ا ر ة الحس إ ش ا ر ة لتطهير المعنى والباطن فلا يكون في المسجد ولا ينتفع من المسجد إ ل ا من كان نقي ا ل س ر ي ر ة فلما دخله المنافقون وكانوا يشاركون المسلمين في طهارتهم الظاهريه لم يخفوا على النبي ولا على رب النبي بل أ ع ل م بهم وكانت ا ل ح ص ي ل ة ولا تصلي على أ ح د منهم مات أ ب د ا ولا تقم على قبره وجعلهم الله في الدرك ا ل أ س ف ل من النار إ ذ ا فلا ي أ ت ي للمسجد إ ل ا طاهر ويتعلم الناس في المسجد المساواه لو جلسنا في أ ي بيت من بيوت الناس إ ل ا و ج د ن ا التفضيل في طبقات الناس في أ ي بيت حتى لو جلستم في بيت عالم فكبار السن ي أ خ ذ و ن صدر المجلس والصغار ي أ خ ذ و ن أ ط ر ا ف ه و ذ و الجاه ي أ خ ذ و ن صدره وغيرهم أ ط ر ا ف ه و ذ و العلم يقدمون أ م ا ن ظ ر ة إ ل ى واقعكم ا ل آ ن في المسجد فلا تفرق بين عالم أ و غير عالم لا أ ق و ل جاهل عالم وغير عالم ولا تفرق بين رئيس ومرؤوس الكل أ م ا م ي بلباس مدني ولكن لعل فيكم من ذوي الرتب ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ع ا ل ي ة هو بلباسه المدني لا تميز لا تميز بين الغني الذي قد يكون مليون أ و مليونين أ و ب ث ل ا ث عشره رصيده فهو يجلس جنب الذي يتسول إ ذ ن يجلس الكبير بجانب الصغير كما تشاهدون والغني إ ل ى جانب الفقير بل لعل الفقير أ م ا م الغني في الصف ا ل أ و ل والصغير بجانب الكبير والمرؤوس إ ل ى جانب الرئيس وهذا المعنى كنت أركز عليه كثيرا وأجليه عليه إذن المعنى كثيرا عندما كنت في سلك الخدمة العسكرية إذن فالمسجد سلك كنت كنت أركز في بلا وعظ بلا ارشاد بلا تعليق ل ا ئ ح ة اوامر جعل من نفوس الناس تلقائيا ع ب و د ي ة لواحد ينسون فوارقهم على الاطلاق عندما يدخل المسلم وهو يردد كلمات المؤذن الله اكبر فيسقط من عقله وقلبه كل كبير مهما كان تبرز ك ل م ة اكبر الله أ ك ب ر مش الله كبير الله اكبر هنالك كبراء الله اكبر فلان كبير الله أ ك ب ر الله اكبر و ي أ ت ي وهو يطلق الشهادتين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فلا يجعل في قلبه إ ل ه ا سوى الله و أ ن م ح م د رسول الله اريد ان اصل الى الله الطريق إ ل ي ه واحد هو محمد رسول الله من غير طريق رسول الله لا وصول الى الله هذا معنى ا ل أ ذ ا ن ثم ي أ ت ي إ ل ى موقع فيه ا ل ص ل ا ة والفلاح حي على ا ل ص ل ا ة لماذا لتكون من الفالحين حي على الفلاح ثم يردد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ب د أ ه ا بالتكبير وختمها بالتكبير وقفلها ب ك ل م ة التوحيد لا إ ل ه إ ل ا الله تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد ا ل خ م ي ص ة لا إ ل ه إ ل ا الله يدخل متوضئا طاهرا لا مجال ل ع ص ب ي ة ولا نعني ب ا ل ع ص ب ي ة إ ن نرفز ورفع الصوت لا ا ل ع ص ب ي ة ا ل ق ب ل ي ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس منا من دعا إ ل ى ع ص ب ي ة وليس منا من مات على ع ص ب ي ة إ ذ ن في المسجد لا شرقي ولا غربي ولا شمالي ولا ج ن و ب الكل عباد الله والرب واحد والجميع ي س أ ل و ن الله القبول هذه معان لا تتم إ ل ا في المسجد وكان أ و س ع من ذلك رسالته قديما فمنه تجهزت الكتائب ومنه أ ل ف ت الكتب ومنه خرجت ا ل ق ا د ة والفاتحين وفيه ع ق د ة ا ل أ ل و ي ه أ ي الرايات فكان المسجد يشكل جميع وزاراتكم وحكوماتكم ا ل م ت ع ا ق ب ة اليوم من بيت الله من المسجد لذلك ولقد ض ع ب ب ن المعاني وأوسع منها وما علمنا ة الأمة الأساس المسجد وما إلا لهذه لهذه وأوسع ر استعدادنا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا نسأل أن وأن بينا م علمنا ا وأن ف ت ح ل أبواب ا ل في ه إنه م جواد ك ر م وأنتم ادعوه ا مقنون ب ل إ جمعتنا ا بينا ب ة ولقد في ج ا ل م ا ض ي ة معنى المسجد في ا ل إ س ل ا م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 أ ن ه كان يستقبل بيت المقدس انذاك وليس بهوان بل باتباع أ و ا م ر من عند الله عز وجل فجعلت قبله المسجد إ ل ى بيت المقدس أ ي إ ل ى بلادنا هنا إ ل ى بلاد الشام يعني بالتمام عكس القبله ا ل ح ا ل ي ة في المسجد النبوي في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ف إ ن الشام ب ا ل ن س ب ة ل ل م د ي ن ة في شمالها وان مكه في جنوبها وجعل ارضه التراب ولم تفرش حتى بالحصف مع انهم غير عاجزين على فرشها بالحصف وما, وما اطرئوا تغييرا على ارضه من تراب إ ل ا عندما همره المطر فاصبحت الارض طين اذن ان تنقل له الحصباء فحصبوها بالحصباء حتى يتجنبوا الطين والوحل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 ومعنى الزواج ا ل خ ط ب ة والعقد و أ م ا البناء فلم يتم بعد ف أ ع د لها ح ج ر ة على غرار المسجد كان إ ذ ا وقف الصبي الغلام المراهق والمراهق الذي لم يبلغ الحلم بعد يعني دون سن البلوغ و إ ن كان مجتمعنا يطلقها على المبلغ إ ل ى سن الثلاثين فالمراهق هو من كان سن التمييز دون البلوغ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 يجمع بين الخشب بحبل اليف يجلس عليه الناس في المقاهي وينامون عليه سرير عليه ق ط ي ف ة و ا ل ق ط ي ف ة أ ش ر ت لها في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ق ط ع ة من القماش لها خمل أ ي لها وبر ابلغت ك ل ه م عند التجار ق م ا ش مخمل ق ط ي ف ة ب ا ل ي ة إ ذ ا كان الصيف ولا يحتاج الرجل إ ل ى غطاء طواها صلى الله عليه وسلم من النصف طيتين فجعلها تحته و إ ذ ا كان الشتاء فردها فجعل نصفها تحته ونصفها غطاء له وفي كل ح ج ر ة رف ملاصق بالجدار يوضع عليه الخبز والتمر وفي البيت ج ر ة من فخار يوضع فيها الماء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 ف ي ا ل ح ا د ث ة التي اذكر نذكرها الان لاننا لن نعود الى بناء المسجد م ر ة اخرى وان تجدد البناء ث ا ن ي ة عند تحويل ا ل ق ب ل ة وتوسيع المسجد قلنا بانه صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بناء المسجد كواحد من اصحابه ساهم في حفر الاساس وساهم في حمل اللبن وصنعه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 ر أ ى علي بن ابي طالب بعض الناس رجل من ا ل ص ح ا ب ة اذا حمل اللبن جاوزه عن ثوبه حتى لا يتسخ قيل انه عثمان بن مضعون وقيل غيره و ا خ ط أ من قال عثمان بن عفان فان عثمان بن عفان لم يشهد هذا البناء اولا فانه لم يقدم من ا ل ح ب ش ة بعد يجاف اللبن عن ثوبه عن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 يغدو بها قائما وقاعدا ومن تراه عن الغبار حائدا يعني اذا كان العمل باقبال ونفس ط ي ب ة يختلف عن من يشترك فيه م ج ا م ل ة او ي أ ت ي يقص الشريط فعندما قال هذا الرجز وقع في قلب ي عمار بن ياسر موقعا لطيفا وهو لا يعلم من وماذا يريد علي بهذا القول وظنه ح س ا على العمل ولا يعلم النوايا الا الله فاعجب عمار بهذا الرجز فاخذ يردده ح ا س ا نفسه على عدم تجنب الغبار وان ي خ د و بالعمل قائما وقاعدا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 او شريف ووضيع كما هو عرف ا ل ج ا ه ل ي ة عمار بن ياسر كان عبدا في م ك ة ولكنه من السابقين في الاسلام واوذي في الله ومات ابواه تحت التعذيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من ا ل ص ح ا ب ة ان عمار ووضع اصبعه ها هنا إ ن عمار ج ل د ة ما بين عيني وانفي ل ع ي هنا إن عمار جلدة ما جلدة وهذه ا ل ك ل م ة كانت ك ا ف ي ة ودرسا عظيما للمسلمين أ ي من يستطيع أ ن يضرب وجه عمار بجريد من النخل ما دام النبي يقول ان عمار ج ل د ة ما بين عيني و أ ن ف ي اي انك ستضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم ان عمار جلدة ما بين عيني ما جلدة واحمر أ ن ف وجه النبي غضبا فلما علموا ان النبي قد غضب قالوا لعمار لقد غضب لاجلك رسول الله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 و ا ل ل م ة شعر ا ل ر أ س إ ذ ا جاوز شحمتي ا ل أ ذ ن ينفض الغبار عن لمته ويقول يا ابن س م ي ة ينسبه إ ل ى أ م ه تقربا و و د ا ع ة يا ابن س م ي ة إ ن أ ص ح ا ب ي لا يقتلونك وقد بدا علامات الارتياح والرضا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولا ابن صحابي حتى يقول ميله مع عمار قام رجل شامي ممن أ س ل م على يد م ع ا و ي ة في الشام وقال لا أ ب لك يا ابن العاص و ك أ ن ك تقول بهذا ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل عمه ح م ز ة يوم أ خ ر ج ه إ ل ى أ ح د الذي يخرج رجلا ا ل م ع ر ك ة هو قاتله ا ذ ا انت تقول بان رسول الله هو قاتل ح م ز ة لا وحشي ا ل ح ب ش ة عندما اخرجه النبي معه الى احد لقد بان لنا الحق مثل ثلج الصبح فانتم البغاه وعلي على الحق فكان في مقتل عمار النصر في تلك ا ل م ع ر ك ة فانحاز ثلث الجيش من قسم م ع ا و ي ة وانضم الى علي بن ابي طالب ليس م ر ا د هذه ا ل م ع ر ك ة والخلاف فيها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 وبقي هذا التوارث إ ل ى أ ن أ ن ز ل الله قوله بعد م ع ر ك ة بدر و أ و ل و ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله جزء من آ ي ة نسخ هذا التوارث وبقيت معالم ا ل أ خ و ة ا ل ق ا ئ م ة حقيقة لن يستطيع خطيب ولا كاتب ولا مؤلف ان ينقل لكم ويصور حقيقة تلك الأخوة أن يستطيع خطيب ويصور كاتب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 قال يحبون ومن اصدق من الله قيلا اذا كان الله يشهد ان الانصار يحبون لم يفرض عليهم المهاجرون فرض بل هم يحبونهم ب ش ه ا د ة الله والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما اوتوا هذا وصف لمرحله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 انظر هذا التصوير في ا خ و ة المهاجرين والانصار فقط في ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة ف إ ذ ا ما اوردنا وصف الله وشهادته فلتسقط كل ش ه ا د ة و أ ي وصف بعد ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والذين تبوءوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم ي ح ب ولا ن من هاجر إ ي ه م و ل يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل ح و ن صدق الله العظيم عندما وصف الله هذه ا ل أ خ و ة في ا ل ق ر آ ن الكريم علمنا ب أ ن ه م كانوا مهاجرين وانصار حق ومخدوع ولعله مخادع كل من أ ر ا د أ ن يتصور أ و يصوره ع ل ا ق ة بين شعبين بعد أ و ل ئ ك المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ب أ ن ه ا ستكون هنالك ه ج ر ة و ن ص ر ة فلا مهاجرين ولا أ ن ص ا ر بعد أ ص ح ا ب رسول الله هل أ ث م ر ت تلك ا ل أ خ و ة على امتداد ا ل أ ي ا م والزمان ما أ ر ا د لها الله ورسوله أ ج ل تمضي ا ل أ ي ا م و ت أ ت ي م ع ر ك ة من المعارك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 جريح آ خ ر هناك قال آ ه اسقني ماء فقال الجريح لابن عمه اذهب إ ل ي ه لعله أ ح و ج مني إ ل ى الماء فمازال عندي رمق فذهب ا ل س ا ق بقربته إ ل ى الجريح الثاني ف أ ج ل س ه ليسقيه فسمع الجريح الثاني جريحا ثالث يقول آ ه اسقني قال دعني يا اخي وهو لا يعرفه دعني يا أ خ ي واذهب إ ل ي ه لعله أ ح و ج مني إ ل ى الماء ف أ ن ا مازال بي رمق فذهب إ ل ى الثالث وعندما هم أ ن يسقيه سمع الثالث رابعا يقول آ ه اسقني فتكرر الموقف فانطلق الساقي الى الرابع ليسقيه دون أ ن يعرف واحدا منهم ومن أ ي المنبه و ا ل أ ص ل هو لا س أ ل ه ما اسمك ولا شبلدتك ا ل أ ص ل ي ة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 ف و ج د ه قدمات فرجع الى الثاني ليسقي ه ف و ج د ه قدمات فرجع ا ب ن ع م ه ا خ ي ر ا ليسقي ه ف و ج د ه قدمات فمات الاربعه عطشا ولم يشربوا ا ل ا من الكوثر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه فاثروا على انفسهم بانفسهم اي بحياتهم هكذا علمنا رسول الله من استطاع فليلحق هذه هي ا ل س ي ر ة لمن اراد ا ل ت أ س ي ادعوه وانتم موخنون بالاجابه عند تمام بناء مسجده صلى الله عليه وسلم ومؤاخاته بين المهاجرين والانصار ا خ و ة لم تسبق ولم يكن مثلها بعدها حتى ايامنا هذه وفي اثناء بناء مسجده وهو مازال نزيل ضيف بيت ابي ايوب الانصاري كان الله قد اراحه من قريش وبغيها ولكن أ ب د ل ه للابتلاء والاختبار و ر ف ع ة قدره قوما جديدون مؤلفين من فئتين يهود ومنافقون ما أ ن استراح من مكائد قريش حتى استقبل في مدينته صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل من يهود مضاف إ ل ي ه م ف ئ ة ر ا ب ع ة المنافقون وقبل الشروع في تفاصيل هذه أ و تلك نقول من اليوم ا ل أ و ل أ ع ل ن اليهود ع د ا ء ه م لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ق ص ة حيي بن أ خ ط ب و أ خ و ه أ ب و ياسر حين قدما الى مسجد قباء وعرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته وقال حيي ل أ خ ي ه أ ع ر ف ه أ ك ث ر من معرفتي لابنتي هذه عن ص ف ي ة التي أ ص ب ح ت فيما بعد أ م ا للمؤمنين وزوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إ ق ر ا ر ه ذاك قال ل أ خ ي ه عداوته ما حييت أ ع ل ن العداء من أ و ل يوم قبل أ ن يرى خيرا أ و شرا فليس حيي وحده بل كل يهود أ ض م ر ت العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أ ن ف س ه م كما قال الله عنه م في ا ل ق ر آ ن وعندما وصل صلى الله عليه وسلم إ ل ى مدينته و إ ب ا ن بناء مسجده كان له لقاءات مع يهود لن نتتبعها ل أ ن ه ا ط و ي ل ة وليست م م ل ة بل م ق ر ف ة بل مقرفة تدلك على من هم يهود الذين اختار الله لهم ما يناسبهم فجعل منهم ق ر د ة وخنازير فانظر قوما حين غضب الله عليهم لم ير أ ن لهم وزنا في المجتمع إ ل ا وزن القرد والخنزير فجعل منهم ق ر د ة وخنازير فتتبع مواقفهم م ق ر ف ة و م ؤ ل م ة ولكن لا بد من ذكر نماذج منها ليتبين لنا الحق ونعرف من نجاور ومع من نتعامل وهذا جزء لا يتجزا من ا ل س ي ر ة أ ب د ا فهو شيء من صميمها بل قل لقد واكبت م س ي ر ة يهود وحياته ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع ا ل س ي ر ة فلنقدم قبل ذكر ما يقزز منهم نختار نموذجا و ا ح د نجمع به بين الوجهين بين من عرف الحق واتبعه وكيف منهم ممن عرفوا الحق كشف الغطاء عن ح ق ي ق ة معدنهم وتعاملهم مع أ ن ب ي ا ء الله فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى مدينته وجاء بشير ينادي أ ن محمدا رسول الله قد قدم إ ل ى يثرب يوجد حبر من أ ح ب ا ر يهود بل قل أ ع ل م أ ح ب ا ر يهود إ ل ي ه يرجع علم ا ل ت و ر ا ة حتى أ ن كبار أ ح ب ا ر ه م يرجعون إ ل ي ه في معضلات ا ل أ م و ر اسمه الحصين ا بن سلام ا بن الحارث أ ب ي يوسف من س ل ا ل ة سيدنا يوسف عليه السلام وبعد أ ن أ س ل م هذا الرجل أ ب د ل النبي اسمه حتى لا يتعجل بعضكم إ ن كان له اطلاع على ا ل س ي ر ة ف أ ص ب ح يعرف عندنا عبد الله بن سلام أ م ا اسمه قبل الاسلام الحصين بن سلام هذا الرجل يحدثنا وليست روايته قصص س ي ر ة فحسب بل أ ع ط ي ك ر أ س عنوان الحديث لتعلم في اي الكتب وردت ق ص ة اسلامه روى البخاري وكلكم يعرف ما صحيح البخاري والبيهقي وفي كتاب السير ابن اسحاق ثم الامام احمد في مسنده كل بسنده الى انس رضي الله عنه يروي لنا ق ص ة اسلام عبد الله بن سلام يقول هذا الرجل عندما قدم البشير الى ا ل م د ي ن ة كنت في ر أ س ن خ ل ة لي اصلح بعض امرها فقدم من يقول لقد قدم محمد رسول الله الى يثرب وكانت تحت ا ل ن خ ل ة تجلس عمتي خ ا ل د ة بنت الحارث وهي من عقيلات يهود قال فلما سمعت الخبر صحت في أ ع ل ى ا ل ن خ ل ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر وذلك أ ن ي كنت أ ع ر ف صفته ونعته ولقد أ ت ى قوم من قريش يوما ي س أ ل و ن ن ا عنه وهو ب م ك ة و ي س أ ل و ن عن صدق نبوته وكذبه ف س أ ل ن ا ه م عن أ و ص ا ف ه فوافقت ما هو موجود عندنا ونحن نعلم أ ن ه يخرج من أ ر ض الحرم و أ ن أ ر ض ا س ب خ ة بين ح ر ت ي ن ذات نخل تكون مهاجره وهو الذي بعث موسى وكلمه تكليما ما سكنا ي س ر ب معشر يهود إ ل ا انتظار خروجه وكنا نستفتح على العرب به إ ذ ا كان بيننا وبينهم شيء كل ذلك نرجو أ ن يكون من ولد إ س ح ا ق ولكن الله شاء أ ن يكون من ولد إ س م ا ع ي ل قال فعلمت يقينا أ ن ه النبي و أ ن ه آ ت م الى دار مهاجره فكتمت أ م ر ي ذاك حتى قدم صلى الله عليه وسلم فلما علمت بقدومه كبرت فرحه قال فصاحت عمتي من تحت ا ل ن خ ل ة وقالت سكلتك أ م ك لو سمعت بقدوم موسى ا بن عمران بعث من موته ما س د ت على ذلك يعني لو أ ن البشير قال قد بعث موسى من موته وقدم إ ل ى يثرب ما اراك تزيد على هذه ا ل ف ر ح ة فقلت أ ي ع م والله إ ن ه أ خ و موسى وعلى دينه وبعث بما بعث به موسى فقالت يا ابن اخي أ ذ ا ك الذي كنا نسمع وصفه ونعته ونستفتح به على عرب قلت أ ي قالت والذي يبعث مع نفس ا ل س ا ع ة نفس بفتح النون والفاء م أ خ و ذ ة من النفس أ ي مع آ خ ر نفس من أ ن ف ا س ا ل س ا ع ة إ ذ ا كانت ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم مع آ خ ر نفس من أ ن ف ا س ا ل س ا ع ة إحنا وين عاشين اليوم؟ وعندما نذكر علامات ا ل س ا ع ة ونقول مضى جلها ولم يبق إ ل ا كبار علاماتها قالوا علاش مستعجل يا شيخ نحن نعيش و ا ل س ا ع ة سواء إ ن الدنيا كالحامل المتم لا يدري أ ه ل ه ا متى تفجئهم بولادتها قلت لها نعم قالت إ ذ ن هو ذاك يعني هو ذاك النبي فنزلت من على ن خ ل ت ي و أ ت ي ت ه في دار أ ب ي أ ي و ب بعد أ ن أ ص ل ح ت ش أ ن ي يعني اغتسل أ و غسل ولبس ف أ ت ي ت ه قبل أ ن تسبقني إ ل ي ه يهود ف ر أ ي ت ه بين نفر من أ ص ح ا ب ه وكان أ و ل ما سمعته يقول أ ي ه ا الناس أ ف ش ا ل س ل ا م و أ ط ع م الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا ج ن ة ربكم بسلام قال فسمعته ونظرت إ ل ي ه فعلمت أ ن وجهه ليس وجه كذاب وعلمت أ ن ه النبي المرتقب ال النبي ا ل أ م ي الذي تختم به هذه الدنيا قال فلما انفض الناس من حوله ولم يبق إ ل ا نفر يسير تقدمت إ ل ي ه وقلت يا رسول الله أ ن ا الحصين بن سلام بن الحارث من أ ح ب ا ر يهود و إ ن ي قد ر أ ي ت وجهك فعلمت أ ن ك النبي الذي بشر به موسى وعيسى وهكذا نجد نعتك في توراتنا و إ ن ي قد آ م ن ت بك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله ولكن يا رسول الله إ ن قوم يهود قوم بهت وكذب وافتراء هو منهم ومن أ ح ب ا ر ه م وهو يقول عن قومه ل أ ن ه أ ع ل م بهم من غيره ف إ ن ه م إ ن علموا باسلامي قبل أ ن يكلموك و س أ ل ت ه م عني بهتوني وقالوا في ما لا ينبغي فاني أ ح ب يا رسول الله أ ن تكتم إ س ل ا م ي وتدخلني في بعض بيتك يعني ت خبيني ثم إ ن قدموا إ ل ي ك و إ ن ه م قادمون و أ ن ت س أ ل ه م من الحصين فيكم ثم اسمع قولهم يا رسول الله قال ف أ د خ ل ن ي صلى الله عليه وسلم في خباء وانتظر أ و أ ر س ل ه إ ل ى يهود فقدموا إ ل ي ه وعلى ر أ س ه م أ ح ب ا ر ه م فعندما جلسوا وسلموا عليه قال يا معشر يهود اتقوا الله واشهدوا باني رسول الله ف إ ن ك م تجدون نعتي في كتابكم و إ ن موسى قد بشر ب ه فلا ت أ خ ذ ن ك م ا ل ع ز ة بالاثم ودعاهم إ ل ى الله فقالوا لست أ ن ت الذي نجد وصفه في كتابنا أ ن ك ر و ه فورا لست أ ن ت الذي نجد وصفه في كتابنا إ ن ه يبعث منا من ولد إ س ح ا ق لا من ولد إ س م ا ع ي ل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متجاهلا انه يعرفني قال اي رجل اي رجل فيكم الحسين بن ا ل سلام يعني من الحسين فيكم حتى اكلمه فاني اعلم انه اعلمكم ب ا ل ت و ر ا ة قال فعندما ايقنوا ان محمدا لا يعرفني لم يجيبوه اي انا فقالوا هو فينا وهو اعلمنا وابن اعلمنا وسيدنا وابن سيدنا واليه يرجع علم التوراه موقنين اني لن اسلم ولن اصدق بمحمد هيك ملكني مازال طلع مثل من ولد اسحاق مناش ن آ م ن فيه فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا واليه يرجع علم التوراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اسلم قالوا اعاذه الله من ذلك قال اذا اسلم الحصرين شو رايكم قالوا اعاذه الله من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج اليهم قال فخرجت من وراء الخباء فقلت يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إ ن ك م لتعلمون أ ن ه رسول الله حقا تجدونه مكتوبا عندكم في ا ل ت و ر ا ة اسمه وصفته ف إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله النبي ا ل أ م ي و إ م ا م ا ل أ م ي ي ن ص د قالوا ه ل كذبت فانت شرنا وابن شرنا وما علمك ب ا ل ت و ر ا ة قبل ما يقوم و ا من محلهم <تصفيق> كذبت انت شرنا وابن شرنا فما علمك ب ا ل ت و ر ا ة فقال التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أ ل م أ خ ب ر ك هذا الذي كنت أ خ ا ف إ ن ه م قوم وابتن اهل غدر و ك ذ ب وفجور أ س م ع ت م ا قالوا عني قبل أ ن يعلموا ب إ س ل ا م ي وسمع ا م ا ذ ا